غضبت عليه مذلة أينما تقتلون إلا بحجر من الله وحجر من الناس وذاء بغضب من الله وغضبت عليه ملمسناها ذلك بأنهم كانوا يقتلون الآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء يا لغير حق ذلك بما عطوا وكانوا يعتدون ليس سواء من أهل الكتاب أمّة قائمة يسلون آيات الله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 ذي المستقيم